هذا أخ يقول أذكار الصباح والمساء ما وقتها المخصص وهل إذا حددت وقتا لها مثلا بعد الفجر وبعد العصر دائما أكون احدثت شيئا في دين الله أنت إذا اتيت بأذكار الصباح وأذكار المساء في أوقاتها لم تكن أنت الذي حددت وإنما تكون عملت بالسنة فبعد الفجر وبعد العصر هذا هو وقت اذكار المساء فالمواظبه على الذكر في هذين الوقتين هذا متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال هل من المشروع أن يخصص الاستغفار بعدد معين ووقت معين يخصص الاستغفار بعدد معين بما جاءت السنة به مثل الاستغفار ثلاث مرات أدبار الصلوات هذا ثبتت به السنة فما ثبتت به السنة في تحديد عدد معين تاتي بالعدد كما جاء، أما إذا لم تأتى، السنه بعدد معين، وإنما جاءت الترغيب بالكثرة، يعني كنا نعد عليه، استغفر الله وصلّى الله عليه وسلم، استغفر الله واتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة هذا ليس تحديد العدد، وإنما إخبار عن الكثرة، فالشاهد أن إن جاءت السنة متى جاءت السنة بعدد، فإن المواظبه عليه من السنة. وأما الأدعية المطلقة فإنك لا, لا تحدها بعدد وإنما تحرص على الاكثار منها يقول حديث أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد فهل يجوز أن أسجد لغرض الدعاء فقط بدون صلاة ولا تلاوة, ولا تلاوة شكر السجود عبادة يقوم بها العبد على ضوء ما جاء في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسجود له ضوابطه وله صفته المبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهناك السجود في الصلاة وهناك السجود التلاوة وهناك سجدة الشكر فما كان من السجود ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العبد به ويأتي به موافقه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أما أن يسجد هكذا ليدعو فإذا كان رغبة في الدعاء يصلي لله نافلة و وفي سجوده يدعو لله تبارك وتعالى أو يتوجه الى الله سبحانه وتعالى مادا يديه داعيا إن أراد الدعاء في سجوده يصلي لله نفلا ويدعو الله عز وجل في, في سجوده قال هل هناك في رواية أخرى مطلب سابع وارفعني أي ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني لا لا لم تأتي هذه اللفظة زيادة وإنما جاء في بعض مصادر الحديث هذه ثبات هذه اللفظة بدل بعض الفاظ الحديث أظنها بدل اجبرني ارفعني فهي لم تأتي لفظة سابعة جاءت بعض طرق الحديث بدل بعض الفاظ الحديث إما اجبرني أو لفظة أخرى وعن ثبوتها لا أعرف شيئا يقول هل, هل يشرع المسلم إذا أراد أن يطير ركوعه أو سجوده أن يأتي بجميع الاذكار أم يقتصر على بعضها ويكررها إن جاء بها كلها حسنا وإن جاء ببعضها و كرر فكذلك حسن والتنويع في الاذكار في, في في الركوع والسجود مناسب ان ياتي بانواع الاذكار الثابته اذا اطال ركوعه او اطال سجوده ونوع في اتيانه للاذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاه والسلام فهذا أمر مناسب وان اقتصر على سبحان ربي العظيم في ركوعه مكررا لها سبحان ربي الاعلى في سجوده مكررا لها فهذا كافي وان اضاف الى ذلك الانواع الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام مما كان